اعلن الجيش البوسني عن احراس تقدم جديد في وقت يحاول كل طرف من المتحاربين في البوسنة تحقيق انتصارات قبل بدء سريان الهنة وقال ان القوات الحكومية قد حررت ثمان عشرة تقرية ونحو اثنى عشر مرتفعا وتمكنت من الاستيلاء على الدبابات والوحدات العسكرية وقد زحف الجيش البوسني باتجاه المدن المهتلة لذحر اعدائهم وطرقهم منها Montaseran, Montaseran, Montaseran, Montaseran منتصرون يا أخير رغم نزيف الجرح. منتصرون يا أخير رغم شحح السلاح. منتصرون يا أخير رغم نزيف الجرح. منتصرون يا أخير رغم شحح السلاح. منتصران منتصران منتصران منتصران منتصران منتصران, منتصران, منتصران ما اصاب المسلمين من هوال ورضخ والانحدار والانكسار بعد عز وشموخ ما اصاب المسلمين من هوال ورضخ والانحدار والانكسار بعد عز وشموخ وصعودا وصودا وصعودا وصودا وصمودا muntasiran muntasiran muntasiran muntasiran رددت ما تصماه من جراحات وآه الدنيا نواحا ترتجي مثل إبا كبلونا بخيود وضعوا كل السدود فرقوا بين البلاد بالجنود والحدود يمغيثان يمعينا ألهم صبرا وصودا يمغيثان يمعينا صدرا وصددا وصددا منتصرون في سراي فتُعاني أمنا وقت من معاناة وصمت سلم من في سراي فتُعاني أمنا وقت لنا من معاناة وصمت سلم من هدمنا يا مغيثان يا صبرا وصودا يوم مثان يوم عينان ألهمنا صبرا وصودا, وصودًا أي حر بع أرضا عش فيها من عمر وسلام يتعايش فيه طير وصقور أي حر بع أرضا عاش فيها منذ عمر وسلام يتعايش فيه طير وصقور وصمودا وصمودا وصمودا وصمودا وصمودا وصمودا وصمودا منتصر منتصر منتصر منتصر منتصر منتصر منتصر منتصر